وَجَاءُوا هَٰذَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَكْفُرُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ان هؤلاء المتظاهر ما هم فيه وباطل ما كانوا عاملا قال غير الله ابييكم اله وهو شطنكم على العالمين واذا نجيناكم من ال فرعون يسلمون لكم شو انا ذا يَقْتُلُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَادَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ لِقَاءَ رَبِّهِ 40 ليله وقال موسى لان اخيه هارون اخرجني في قومي واصلح ولا تتبع الذين يفسدون ولما جاء موسى لقاطنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جاله ذكا وخر موسى صهيطا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين